أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وآجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل والذين آوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجوا إن حتى يأجوا وإن استو في الزين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثا والله بما تعملون بصير والذين كفروا باعوا بعضهم اولياء بعض إلا من تكون بَنَتُ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَذِيب وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذين آمنوا وأف سروا ذلك هم المؤمنون حقا لغم ما والذين آمنوا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 رزق الله العظيم